إننا جئنا بصولة الأصول، قد أتيناكم لتحطيم القيون سوف نمضي في طريق الجهاد سوف نمضي لنبالي بالوجه إننا جئنا بصولة الأسون قد أتيناكم لتحطيم القيود، سوف نمضي في طريق الجهاد سوف نمضي لنبالي بالوجول إننا جئنا بسولة الأسون قد أتيناكم لتحطيم القيود، سوف نمضي في طريق الجهاد سوف نمضي لنبالي بالوجول قد تحدينا جموع الكافرين وتجهزنا لنكسر الحنون وكسرنا أغماد سيوفنا ومضينا نبلغ جنات الخلود قد تحدين جموع الكافرين وتجهزنا لنكسر الحنور وكسرنا أغماد سيوفنا ومضينا نبلغ جنات الخلود إننا جن بصولة الأصول قد أتيناكم لتحطيم القيون سوف نمضي في طريق الجهاد سوف نمضي لنبل بالوجود إننا جن بصولة الأصول قد أتين ياكم لتحطم القيود سوف نمضي في طريق الجهاد سوف نمضي لنوبال بالوجود قد حدينا جموع الكافرين واتجهزنا لنكسر الحنور وكسرنا أظماد سيوفنا ومضينا نبلغ جنات الخلود قد حدينا جموع الكافرين واتجهزنا لنكسر الحنور وكسرنا أظماد سيوفنا ومضينا نبلغ جنات الخلود إننا جئنا بصولة الأصول، قد أتيناكم لتحطيم القيود. سوف نمضي في طريق الجهاد، سوف نمضي لنوبال بالوجود. إننا جئنا بصولة الأصول، قد أتيناكم لتحطيم القيود. سوف نمضي في طريق الجهاد، سوف نمضي لنوبال بالوجود.